سنوات كنت إمام لأحد الجوامع وكان عندي في الجامع حلقة تحفيق قرآن ابتدائي ومتوسط وثانوي اسمعني وأنا أختم لقائي واسمع هذه القصة كم ربتني هذه القصة عندي هذه الحلقة وعندي طلاب الابتدائي في طالب في خامس ابتدائي عمره عشر سنوات هذا الطالب مميز في حفظه كل يوم يحفظ وجهين ثلاثة أوجه يحفظ عشر أجزاء عن ظهر قلب قلوا ما شاء الله يحفظ عشر أجزاء زي ما يحفظ اسمه يوم من الأيام بعد صلاة العصر ناديت هذا الشاب هذا الطفل هذا الصبيل عمره عشر سنوات قلت له علي تعال جاني علي جلس قدامي في المحراب أنا أبغى أزرع في قلب علي كيف يعظم الله في القرآن كيف يتأمل الآيات كيف تحركها القرآن والمواعظ كيف يبدأ يعيش الآيات منهج حياة في حياته الدنيا بديت أسأل علي وقل له يا علي ما شاء الله حافظ عشر أجزاء من الناس إلى سورة العنكبوت ومعقولة يا علي ما في آية هزتك ما في آية تدبرتها وتمعنتها ما في آية حركتك يا علي إيش جواب ذاك الطفل اللي عشر سنوات في خامس ابتدائي إيش تتوقعون جوابه قال لي إلا والله يا شيخ والله في آية قرأتها وقف شعر جسمي مع هذه الآية أتأمل هذه الآية والله في آية جننتني هذه الآية يا شيخ أتأمل واتدبر هذه الآية وأتساءل عن هذه الآية يا الله طفل تحرك آية في كتاب الله أما تحرك قلوبنا يا أبناء العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين سنة طفل هزت كيان آية أوقفت شعر جسمه آية تدبرها فحركت قلبه وتمعن في هذه الآية وأخذ يقول لي تلك العبارات التي سكبت منها العبارات يقول لي إلا والله يا شيخ والله إن في آية وقف شعر جسمي معها قلت له علي وش الآية عقل الآية يا علي إيش الآية يا علي قال يا شيخ في سورة ياسين يا شيخ في سورة ياسين قول الله جل وعلا اسمعها بقلبك يا الغالي حركت علي واليوم بتحركني أنا وإياك يقول في سورة ياسين قول الله جل وعز اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يقول لي علي ببراءة الطفولة يا شيخ الله يقول لي اختم على أفواهم تكلمنا أيديهم شيخ اليد بتتكلم طيب ايش بتقول لله ايش بتقول لله طيب شيخ من أي مكان تتكلم اليد قلت له علي حبيبي الغالي والله يجي يوم القيامة يختم الله على فمي وعلى فمن وتتكلم يدي ويدك أخي الغالي اللي تسمعني يبيجي ذاك اليوم اللي تنطق يدي ويدك كم رابط فتحت كم رابط أرسلت كم ريموت قلبت في قنوات وكاسيات عاليات كم بكت دخان فتحت وزقارة كنت كيس حكرة ونشوق وشم تحت كم شريطة غاني شكلت ورفات كم عادة سرية فعلت يدك يجي ذاك اليوم اللي تخونك أخي الغالي واختي المبارك يجي ذاك اليوم اللي تتكلم إيه بتتكلم روابط فتحت بلاك بيري وبرقمت وسويت وفعلت الله يبيجي ذاك اليوم اللي يدي ويدك تتكلم وتنطق يجي ذاك اليوم اللي سمعي وبصري وسمعكم بصرك يتكلم وينطق بكل ما فعلت وكل ما مقدار هتحس بالقضية سهلة أخوة الله لا والله انتظرنا يوم عظيم انتظرنا وقوف بين يدي الله جل وعلا أما قال لقلوبنا من فتعلق بالله جروب <تصفيق> باتيريوت